بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده عن أ م ك ت ح ب أ م ك بترضي امك أ ن ت ودود مع أ م ك أ ن ت أ خ ب ر ك إ ي ه في إ ر ض ا ء ك ليها واسعادها بتطب عليها ت ب و س إ ي د ه ا تحضنها تقولها كلام حلو أ م ك يا أ خ ي أ م ك دي غاليه اوي أ و ي أ و ي الحق امك قبل ما تفقدها الحق امك واوع من دموع أ م ك لو غضبت عليك والله يا ج م ا ع ة أ ن ا بقولكم ل ا ل ح ك ا ي ة دي واسمعوني كويس مفيش ح ا ج ة ترضي ربنا في الدنيا ديا قد رضى امك عايز تضمن س ع ا د ة في الدنيا والله ارضي أ م ك أ ن ا شفت رجال أ ع م ا ل كتير لما ادور على سر نجاحهم في ا ل ح ي ا ة يعني ما ه و ش ع ب قري ز ي ا د ة ولا ه و شاطر ز ي ا د ة تبص تدور هوا ي ه سر النجاح د ه تلاقيه راضي ا ل أ م ارضي أ م ك تضمن س ع ا د ة ما بعدها سعاده ة يقولك إن الشاعر محمود درويش محمود و الشاعر ان من و كان من الشعراء الناس من العظام كان ت س ج ن في ف ت ر ة من حياته فزارته أ م ه وكانت ش ي ل ة معاها وهي شوية قهوة و ه ي ج ا ي ة ش و ي ة ق ه و ة وعيش وجياله وعايزه تسلم عليه وتلمسه وتمسك إ ي د ه فجس ا سجان رفض انها حتى تسلم عليه يعني حتى اللمس كان قاسي ق و ي رفض انها تسلم عليه ورفض انها تديله ا ل ق ه و ة ورفض انها تديله العيش و ر ج ح ه ا فبكت ودمعت فكتب أ ب ي ا ت من الشعر الحر حلوه اوي ق و ي ق و ي انا ح ق و ل ه ا ل ك م لو عرفتوا تكتبوها و... وتحفظوها ج م ي ل ة ق و ي ام كاتب بيقول إ ي ه أ ح ن الى خبز أ م ي عشان ه ي كان جايبله عيش يعني أ ح ن الى خبز أ م ي و ق ه و ة أ م ي و ل م س ة أ م ي وتكبر فيا ه ا ل ط ف و ل ة يوما على صدر أ م ي لما مهما كبرت لما حط ت دماغي على صدر أ م ي أ ف ت ك ر طفولتي ي فيها يوما وتكبر الطفولة صدر على م أ و أ ع ش ق عمري ل أ ن ي إ ذ ا مت أ خ ج ل من دمع أ م ي أ ن ا بعشق إ ن أ ن ا افضل عايش عايز أ ف ض ل عايش طول ما ه ي ع ا ي ش ة ل أ ن أ ن ا خايف لو مت و دمع أ م ي الله أ ق و ل ه ا ل ك و تاني اكتبها معايا وبعتهالها ه د ي ة أ ح ن إ ل ى خبز أ م ي و ق ه و ة أ م ي و ل م س ة أ م ي وتكبر فيا ا ل ط ف و ل ة يوما على صدر أ م ي وأعشق ع م ر ي ل أ ن ي إ ذ ا مت أ خ ج ل من دمع أ م ي الله يا ج م ا ع ة ر ض ي أ م ك اوي ر ض ي ه ا ل أ ن انت مش عارف يوم تفقدها هتعيش إ ز ا ي والله يا ج م ا ع ة أ ن ا بدعي يا رب طول في عمر أ م ي علشان أ ن ا حاسس إ ن أ ن ا طول ما أ م ي ع ا ي ش ة بتدعيلي أ ن ا ناجح تصدقوا يا ج م ا ع ة أ ن ا ساعات أ ن ا شخصيا ساعات ببقى خايف أ و ي عندي م ش ك ل ة ا ل آ ن علي م س ؤ ل ي ة ك ب ي ر ة ح ا ج ة ا ل ر س ا ل ة بتاعتي خايف عليها في أ م ي كلم أ م ي و أ ن ا خايف كدا أ ق و ل ه ا ا ن ي بتدعيلي تقلي و ب د ي ل ه أ ق و ل ه ا ر ا ض ي ة تقلي و ر ا ض ي ة والله يا ج م ا ع ة أ ق ف ل ا ل س ك ة وانا زي الفل حديد و ح س ب ق و ة و ح س ر ا أم... ض ي أ ممكن م أ و ل ما تخلص ا ل ح ل ق ة دي تكلم أ م ك تقولها ل راضيه عن ادعيلي ممكن لو ه ي قدامك دلوقتي تبوس ا د ه ا ممكن ترضيها اوعى أ م ك تغضب ربك يغضب طول ما أ م ك ر ا ض ي ة ف ي ب س م ة أ م ل على مشا شكرا والسلام عليكم